وَإِذْنَ تَقُنُ الجَذَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوهُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 من قبل من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 فقصص الخصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون مي يهدي الله فهو المهتدى وَمَن يُبْلِلُ, ومن يبلل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ